فَذِكْرُ أُنْسَنَكَ فِي أُمَّتِ قَذْخَلًا سُمّ قَذْلِ زَاءُ مَا مُرِتَ لُعَالًا يَجِبُ الَّذِي amma then توتحوا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 أَمْ تُنَفِئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَّهُ فِي أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ سنين وما يظلل للله فما له منها ند لهم الدنيا ولا عذاب الآخرة أشق وما لهم من